الله الرحمن الرحيم تبارك الذي الذي خلق الموت والحياة ليبلو الكم أن أحسن عملا. الذي خلق فسطبا سماوات وارض ما ترى في خلق الرحمن من تف فارجع البصر هل ترى من فتور ثم البصر كرتين Oh well, كاد تميز من الغال أو نعقل ما أكنا في أرحاب الصغير فاعترفوا بذنبهم فتحقل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 و wow, wow, wow. فَسَاءَ ثَاوِلَ مُنْجِفَنَ جِيرَة وَلَقَدْ ذَكَرَ الَّذِينَ مِن قبلهم فاکای فاکا لانکیر in ما ينصكون a هذا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْتَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوكِ يَعْتُرْوٍ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ كذباً على وجهي أم هزاء أمه من يمشي سوياً ولا صراط متقي من كل چه دلیلی قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحسرون ويقولون متى هذا الوعد Why? <laughs> ويقولون متى هذا الوغد إن كنتم صادثين قل إنما الغلم عند فَلَمَّا رأى المزل فتنسيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَ لِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَا أَوْ مُرَحِمَنَا كُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَ لِيَ اللَّهُ وَمَنْ ما يأم رحمنا فمن يديلك كافرين من عذاب أليم. كل هو رحمن. والان يسوان جنسا من هو في ضلالين قل إن اصبح ماءكم مرارا فمن ياتيكم